النار بدارك سبّد فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهني يا باقيها النار بدارك فتقدم يا ورياح الجنة فهني يا من يطفي تلك النار من يقهر ليلة العار من يحمي شرف الدار والفجر يعبد فيها من يطفي تلك النار من يقهر فاجر يا بج فيها النار بدارك شبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهني أن يا باغيها النار بدارك شبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهني أن يا باقيها من أنت بلا إيمان من أنت بلا عُنوان من أنت وفي الأوطان بركان يعصف فيها من أنت بلا إلّا من أنت بلا عُنوان النار بدارك ثبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهني ان يا باغيها النار بدارك ثبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنه هبت فهني ان يا باغيها واحمِ من الأجداد واكسر سيف الجلاد فالقدس ما أعظم من يفتيها قم النار بدارك شبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة حبت فهنيئا يا باغيها النار بدارك شبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة حبت فهنيئا يا باغيها أمتنا لا شرقيا في الأرض ولا غربي أمتنا إسلامية فهلُم أم بنا نحيها؟ أمتنا لا شرقية في الأرض ولا غربية أمتنا لا شرقية في الأرض ولا, ولا غربية أمتنا إسلامية فهلُم أم بنا نحيها؟ فهل بنا نحيها؟ النار بذلك شبَت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها النار بذلك شبَت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهني أن يا باقيها النار بدارك شبت فتقدم يا حاميها ورياح